يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كذحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بأمين فسوف يحاسب حسابا يسير ويطلب إلى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يذعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا